Don't do it, حلق يا قوت غدت بحرا لمحب يلتقط الدرا حلقات الذكر ستبسهو حلل الياقوت له البشراء حلقات الذكر ستبسهو حلل يا له البشراء حلل له البشراء أمحب الخير هلما أم بنا لنطوف البحر بمركبنا نجني الخيرات ونجمعها فنرى الراء بقاربنا فنرس الراء بقاربنا بن يلتقط الدرا حلقات الذكر ستبسه حلل الياقوت له البشرى حلقات الذكر له البشرى حلال يا قوت له البشرى حلق يا مدة للخير آدِيكم لكتاب الله ليرفعنا والله تعالى يعليكم والله تعالى يعليكم, والله تعالى يعليكم غدت بحرا لمحب يلتقط الدرا حلقات الذكر ستلبسه حلل يا له البشرة حلقات الذكر ستلبسه حلل يا له البشرة حلل يا قوت له البشرة تتنوع أفكار فيها فقرات شتى تحويها حلقات الذكر لنا تسعى بكتاب الله سنحيها بكتاب الله سنحيها I'm gonna make you